حاميم تنزيل من الرحمن الرحيم كتاب فصلت آياته قرآنا عربيا لقوم يعلمون بشيرا ونذيرا فأعرض أكثرهم فهم لا يسنعون وقالوا قلوبنا في أكنة تدعونا إليه وفي آذاننا وقر وفي آذاننا وقر ومن بيننا وبينك حجاب فعملنا عاملون قل إنما أنا بشم مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فاستقيموا إليه واستغفروه وويل لالمشركين الذين لا يؤتون الزكاة الذين لا يؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم كافرون إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم أجرا غير ممنون قل أإنكم لا تكفرون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 استوى إلى السماء وهي دخان فقال لها وللأرض اتيا طوعا أو كرها قالتا أتينا طائعين فقضاهن سبع سماوات في يومين وأوحى في كل سماء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 من أيديهم ومن خلفهم ألا تعبدوا إلا الله؟ قالوا لو شاء ربنا لأنزل ملائكة فإن بما أرسلتهم به كافرون فأما عادون فاستكبروا في الأرض بغير الحق وقالوا من أشد منا قوة؟ أو لم يروا أن الله الذي خلقهم هو أشد منهم قوة وكانوا بآياتنا يجحدون فأرسلنا عليهم ريحًا صر صرا في أيام من حسات لنديقهم لنديقهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا.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 فهم يوزعون حتى إذا ما جاءوها شهد عليهم سمعهم حتى إذا ما جاءوها شَهِدَ عليهم سمعهم وأبصارهم وجلودهم وجلودهم بما كانوا يعملون وقالوا لجلودهم لما شهتم علينا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 وقيضنا لهم قرناء فزينوا لهم ما بين أيديهم وما خلفهم وحق عليهم القول هي أمم قد خلت من قبلهم من الجن والإنس إنهم كانوا خاسرين وقال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القرآن والغو فيه لعلكم والغو فيه لعلكم تغلبون فلنذيقن الذين كفروا عذابا شديدا ولنجزيهم أسوأ الذي كانوا يعملون ذلك جزاء أعداء قُلْ دَجَزَاءً بِمَا كَانُوا بِآياتِنَا يَجْحَدُونَ وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا رَبَّنَا أَرِنَا الَّذِينَ أَضَلَّنَا مِنَ الْجِنَّ وَالْإِنسِ نَجْعَلُهُمَا نَجْعَلُهُمَا تَحْتَ أَقْدَامِنَا لِيَكُونَا مِنَ الْأَسْفَلِينَ إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشر بالجنة التي كنتم توعدون نحن أولياءكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة.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 ك من الشيطان نزغوا فاستعذ بالله إنه هو السميع العليم ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر لا تستدل الشمس ولا للقمر وستدل الله الذي خلقهن إن كنتم إياه تعبدون فإن استكبروا فالذين عند الذين يسبحون له بالليل والنهار يسبحون له بالليل والنهار وهم لا يسأمون ومن